ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ود لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مما شاء بنم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 إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ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 أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ اصبر لحكم ربك ولا تكون صاحب الحوت إذنادا إذنادا وهو مكبوس لولا أن تداركه نعمة من ربه لن بذ بالعرائ وهو مذموم فجتباه ربه فجعله من الصالحين.